الذي إن شاء أجعل خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار قصورا كذب بالساعة زعيرة إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيظا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا لدعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل خير أم جنة من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من لكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما هورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يقلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا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 قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين يوم يرون الملائكة لا محجورات، وقد إنا إلى ما عملو من عملنا فجعلناه, فجعلناه, عمل فجعلناه هباء أم مفرات، إلى ما وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا سبيلاً يا ويلتان يا ويلتان ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتان ليتني لم أتخذت بعد الدكتور